بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اَلِفْ لَامْ مِيمْ صَادْ كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ بِهِ لِتُنْذِرَ بِهِ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 فَل نَسأل الذيينَ أُسِنَ إلَم وَلا نَسْألَ المُرسَلين فَلَنَقُصن عَلَم بِعِلمِ وَما كنا والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم خَسِرُوا أَنفُسَهُم دِنَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ وَلَقَد مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا لَّمَّا تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ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 قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهدق منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين قال انذرني الى يوم يبعثون قال قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ ثُمَّ لَقَاتِيَنَهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وعن أيمانهم, وَعَن أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الش يطال ليبدي لهما ما ما وري عنهما من سوئاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين الا ان تكونا إ بغرور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 قَالَهَبِطُوا بَعضُكُمْ لِبَعضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يوارى سوئاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من ايات الله لا يغتالنكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه كما اخرج وَجَاءَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعَانِ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا يَنزِعَانِ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِن حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِّلَّذِينَ لَا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 قُل إ اللهَّه لا يَأمرُر بالِالفَحشاء تَقولونَ علىى اللهَّهِ مَا لا تعلون قُلْ الأأَمَرَ رَّ بِالقِصْطِ وَقموجوهكُم يودَ كلمَسجد وَدعوه مفصين لَدينين كمام بَبدأكُم تعودون كمام ببدأَاءكُم تعودون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 قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا أُولَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ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 إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ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 وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقالَا الْ الحَمْدُ لللَّهِ الذي هَدَانَا وَقالَا الحَمْدُ لللهَّهِ الذي هَدَانَ لِهَذاَا وَمَا كُّ لِنتَدِي وَمَا كُّ لِهتَدِيَلَناَا أَهَذَانَ اللهَّ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 ويبغون ها وعجا وهم بالاخره كافرون وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا اصحاب الجنه ان سلام عليكم ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون واذا صرف اتابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسناهم قالوا ما اغنا عنكم هاؤلا الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمته ادخلوا الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيدوا علينا ان افيدوا علينا من الماء او مما رزق قُلُّ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُ مَا عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدنيا.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 90 O sözü as يَوْمَ يأتي تَأْوِيلُهُ يقول الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَ رَسُولُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ قَدْ جَاءَ رَسُولُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَل أَوْ نُرَدُّ فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا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 وَتَدين وَلَا تُخْسِدوا فيِي الأررضِ بعد إِسْلَاحِهَا وَدُهُ خَوْفًا وَقَمَعَ إِن رَحْمَةَ اللهَّهِ قَربٌ مِنَمُحْسمين. وَهُو الذي يُسِلُ الِياحَبُ شْر بَيْنَ يَدي رَرحْمَتِهِ حتىَ إِذاَا أَقلت سَحاب فِ قَالَ سُقُنهُ لِبَدٍ ميت سُقُناَاهُ لِبلَد ميت, ميت فَأَزَلناَابِهِمأَفَأخْرَرجنا بِ فَأَخْرجِنَابِهِ فأخرجنا به مِن كل الثَّمراتِ كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كَذَلِكَ نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم, ما لكم من إله غيره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 فِيهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ أَأُعْجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِّيُنذِرَكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ ك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 ما لكم من اله غيره افلا تتقون قال الملا الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفه ان لنراك في سفه وان لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفه ولكني رسول من الرب أَنَا مِن أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ آمِين أَوْعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ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 مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَ فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا من سلطان. فانتظروا إني معكم من المنتظرين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 وَذكُر إِذْ جعللَكمُم خلَفَ أَمِدعَدعَ وَبوكُم في الأرض وَبكُم في الأرض تَ التَّخذُونَ مِسُونهَا بُصًا وَتَحتُون الجبال بُيوتَ فَذكُرون آلَ اللهَّ وَلاَا تسَو فيِي الأرضِ مُفسِدينين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن امنوا منهم لمن امن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه قالوا ان بما سَيَأْتِي نَبِيٌّ مُؤْمِنُونَ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّ الَّذِي فعقروا الناقه وعتوا عن امر ربهم وقالوا وقالوا يا صالح اتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين فاخذتهم رجفه فاصبحوا في دارهم جاثلين فتولى عنهم وقال يا قوم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رساله ربي ونصحت لكم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 اامَنَ بِهِ مَن آمَنَ بِهِ وَتَبَعُوهَا عِوَجَا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَإِن كَانَ قَائِلَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قريتنا مِنْ قَرْيَتِنَا فَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَ اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا 129-وسعى ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين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 قَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفا وقالوا حتى عفا وقالوا قد مس اباءنا الضر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 اللَّوْنَ شَاءَ وَأَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَقْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ حَقِيقٌ عَلَى أَلَّا أَقُولَ على وتكون ببينة من ربكم فأرسل معي قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَالْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَعْبَانٌ مُبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا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 تكون نحن الملقين قال القوا فلما القوسحرو اعينا الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم واوحينا الى موسى ان القي عصاك فاذا هي تلقف ما يفكون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 ان هذا لمكر مكرتموه في المدينه لتخرجوا منها اهلها لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون لا اقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ثم لاصلبنكم اجمعين قالوا ان بون وَماَا تَوقِمُ مِا إِلاا أن آممَ بآياتِ ربّن إِلااأَ آمَّ بآياتِ رَبِنَا لَا جاءتنا رَبن أفرْرر عَنَا صَدْر وَتَوفَّنَا مُسلمين وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ليفسدوا في الارض ويدركوا الهتك قال سنقتل ابناءهم ونستحي نساءهم واننا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين قالوا آذنا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما شئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم الأرض ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصِمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَلِهِ وَإِنْ تُصِبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَطْطَيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهِ أَلَا إِنَّمَا فََهُم لاَا يَعلممُون وَقَاوا مَحْم تَأتِنا بِهِ مِنْ آيَةٍ للتَسْحَرَ آ بِهَا فَمَا نَحْنُ لَ لمِمُؤمنِنين فأَرسَلْناَا عَلَيْهِ مُطّوفَانَ وَالجرَادَ وَْقُمَّ لَوالضَّفَادِعَودم وَالضَّفَادِعَوَّمَ آيات مّ فَ الصَّلَات فَسْتَكْبرَرُوا وَوكَانوا قَوْمًَا مجرمين.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 بِمَا عَهْدَ عِنْدَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّ الرِّجْسِ لَنُؤْمِنَنَّ لك وَلَنُرْسِلَنَّ لَنَا عَبْدًا بِإِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْسَ إِلَى أَجَلِهِم بَالِغُوا إِلَى أَجَلِهِم بَالِغُوهُ إِذَا فانتقمنا منهم فاغرطناهم في اليم بام انهم كذبوا باياتنا بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين وَورَثنَ القَوْمَ الذينَ كانوا يستبعثونَ مشارق الأرض وَمغااربهه التي بكن فيِيهَا وَتمَّت كلمَةُ رَبّكَ الحسْنَ علىذنِي صر إلَ بماَا صَبهُ وَودّرنا مَا كان يَصْنعُ في العون وَقَمُه وَما كانوا يعرشون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 وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ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 وواعدنا موسى 30 ليلة واتممناها بعشر فتمم ميقات ربه فتمم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لاخيه هارون خلفني في قومي وأصلح, واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر ومكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر وموسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى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 ذ سَبين ذَلِلكَ ب بأنهُ كَذَّبوا بآياتنَ وَوكانواعَ غافِلين والَّذينَ كَذذَّبُ بآياتنَا وَِق إآخرِة حَذقَت عملم هل يُجِزَونَ إلاا مَا كان يَعملون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 قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غضْبَانَ أَسَفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِ مِن بَعْدِي أَعَجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قال بنا ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك قال رب اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك وانت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلتهم في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك, إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب اخذ الالواح وفي نسختها هدى ورحمه وفي نسختها هدى للذين هم لربهم يرهبون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 قال عذابي أصيب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء قال عذابي أصيب امتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون وياتون الزكاه والذين هم باياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث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 رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو لا اله الا هو يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله, الذي يؤمن بالله كَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِي يَعْدِلُونَ وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَا عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ أن اضرب عصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا, وما ظلمونا ولكن كانوا Altyazı M.K.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 وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً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 فَلَمَّا اعْتَوَوْا عَمَّانَهُ عَنْهُ قُلْنَا لَهُم كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ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 يَأْخُذُونَ عَرَضَ هذا الأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ للذين يتقون أفلا والذين يمسكون بالكتاب وأقوموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا, وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم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 أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً بعدهم بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ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 ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَقُصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ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 لهم قلوب لا يفقهون بِهَا ولهم أعين لا يبصرون بِهَا ولهم آذان لا يسمعون بِهَا أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون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 تُقِلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بِغُثَاءٍ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضرا إلا مَا شَاءَ اللَّهُ 129-ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون 120-هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فَلََّا أَسْطَلَ دَوَ اللهَّه رَبهُمَا دَوَى اللهَّه رَبَّهُ مَا لِن آتَتَناَا صالِحََّ نَكََّ مِنَ الشَّكِرين فَلََّاأَتَهُماَا صالِحَم جَعَ لَهُ شُرَركَ جَعللَ لَهُ شُرَك أَفِيمَا أَتَهُمَا فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون وَلَا يستطيعون لهم نصرا وَلَا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون انَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِعَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنفرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ وَتَرَاهم يَنظُرُونَ إليك وهم لا وَهُمْ قُلِ الْعَفْوَ وَأَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ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 إنِ الذيينَ عدَ ربِّكَ لا يَستَكبرِونَ عَنْ ععذادتِه وَسَبّبحونها وَسَبّحونهُ وَلَهُ يسجددون